وحرّم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعلوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوافيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هؤلاء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 وَمَكْتُمُونَ <تصفيق>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 يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً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 الله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عَلَيْهِ مَا حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتبون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 وليمكنن لهم دينهم الذي تضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأُطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا ت تحسَبَنَا الَّذينَ كفَرُوا معجزين فِي الْأَرْضِ وَمَأوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لِيَسْتَأذِنُوا لِكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لم لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُومَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مرات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 يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن